السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تلكم مئة درسة ليو فيها بعض مقدمات إنه سوء عباده تُكَشُكُوا تعريف عبادة لذلك تُكَشُكُوا أركان العبادة تُكَتَاجِ يَنْقُزُمْ بِهِ لِزَ غاية المحبة وغاية الظل إذن يَنْقُزُمْ بِهِ لِزَ محبة ألاف تُكَتَاجِ شُرُوتُ زَ عِبادة شرط زاكي بِه ألافتك تاجت تقسيم العبادة بعدة اعتبارات تكسيم أهم هذه الاعتبارات ثلاثة شغلقية اعتبار تاج يكوانذت تقسيم العبادة باعتبار ذاتها يبيلت تكاوكي شغلقية تقسيم الاعتبار عبادة من حيث متعلقاتها أو باعتبار متعلقاتها نتاتو تقسيم العبادة باعتبار حكمها درس اليو بيتا توري تكويا قوانزا تقسيم العبادة باعتبار ذاتها تكسيم عبادة إنا قوانيك كل إنغاننا على قسمين عبادة فعلية وعبادة تركية آيش بيتا وفاني لخلاص لفتشكنيش تقسيم العبادة كل انقاننا ذاتياك مقانيك ورمبيلي يقوانزا عبادة فعلية نزيكون نيقي تقسيم الثاني أو يبيلي عبادة تركية نتقسيم المراد بالترك هنا الترك الوجودي سو عدمي نأترك الوجودي تولي هو الترك الذي يثاب المكلف فعلها كواتهوك مكلف كفانية فتصواب ناو نتركيب هو الترك احتسابا نآحي معصية يحتسب من الله الأجر نترك تكسيم هايزكويتو احتسابيا رقيك سانيا ممو الإخلاص والقصد أذهب كو هو كواتا معصيه قوة والقصد نككسوديه سواء معصية من حيث العذب لا معصية يتماسيا وكجشيك نفسك yako حبس النفس وكجفूंगा تسفاني معصيه هي ترك تطاطى ثوابه لذلك الله سبحانه وتعالى اسمانني واما من خاف مقام ربه ونهى النفس هذا هو ونهى النفس هي ترك وجودي أكيد كتازا نفسه كه ها؟ هذا هو. وابهين اللي تركته نيزمهم زيا نعبادة في تركه ها. أما ترك العدمي نونين نذهول المكلف عن المعصية. أمي سهاو القوم عاصي ثم شغل أك شغليكا حكفان يا لمعصية. أنت هذا ترك عدمي عودي في نفسه ما قصدها ليس كذلك حاجة يقصدية واضح. طيب. يعني شابيتر. الآن اليوم تمازية هتقيقانه يجي التقسيم الثاني نتقسيم العبادة من حيث أو باعتبار متعلقها أو متعلقها نا باعتبار متعلقها. إين الغوتيش يغلي كيا تقسيم العبادة باعتبار متعلقها. متعلقها معناك إن يعني باعتبار الإنسان العابد. متعلاقها يعني الإنسان العابد. عبادة كولي نغانا نولى من يكوى بودو إن أجوانيكا مرنبلي. عبادة تكمزنغتية من يكوى بودو من يكوى بودو تتايجوانيا مرنبلي. أولاً عبادة ظاهرة. عبادة ظاهرة. عبادة زوازي. إيه مفنغمانا العابد. كولي نغانا نمني كوى بودو تكموانغالية ما تنرياكي حياتوكي من إنماع بدع زاكزين ظاهرة هي كثيرة الظاهرا نازو الظاهرنزيبي العبادات الظاهرة الأعمال الصالحة التي تقوم بالجوارح العبادات الظاهرة الأعمال الصالحة التي تقوم بالجوارح نعم الجما زنازوفانو أنا مثل صلاة الزكاة الجهاد في سبيل الله الحج بر الوالدين صلة الأرحام كلها عبادات ظاهرة المكلف يفعلها ظاهرا واضح؟ صحيح فيلي فيلي عبادة باعتبار متعلقها كلنا نقول لهم عبادة عبادة من فنقمنا معابد. ثانيا عبادة باطنة ibadatun batina ni ibada ya ndani yani yamoyo. moyo moyo huabudu naam moyo huabudu na una, una, una aina ya ibada yake ndo maana ikaitwa ibadatun batina <coughs> na moyo nao huabudu kwa maneno huabudu kwa matendo kuna a'malul qalbi وننا أقوال القلب. إسكليزا. العبادة الباطنة هي الأعمال الصالحة التي تقوم بالقلب. نزيل عمل صالح. ميونا وفانيا. الأعمال الصالحة التي تقوم بالقلب وتعبدات باطنة. زفانيا ومويونان. كم نيني؟ كل محبة محبة الله. ميونا. أيك ميوني. نعمل يا ميون. خشية الله الإنابة التوكل على الله صوت أعمال القلوب زيت أعمال القلوب زيت أعمال القلوب أما قول القلب قول القلب لنين قول القلب هو تصديقه وإيقانه والما يقصديقش نقصينيشا يا القلب نزله محبة خشية وق الغير ذلك أما أقوال القلب أو قول القلب هي تصديقه وإيقانه للعبادة وإيوه يقصينيشا يقين اللي يكمايون أو تصديق ما يقصديقش هاي هو يتومانينو يا أقوال القلوب ين التقسيم يا بيلي باعتبار متعلقها أما التقسيم الثالث يا ميشا نتقسيم العبادة باعتبار حكمها تقسيم العبادة باعتبار حكمها عبادة كلن قالنا حكم وياك إما جونيكة بيا عبادة وكزينغتية حكم تُتَيْقَوَانْيَ مَرَبِيلِ باعتبار حكمها أولا عبادات واجبة واجبة ما حكم هذا العبادة؟ واجب واجبة يونيك قوانيو تحرك وانزاك عبادة عبادات واجبة وهي كثيرة ينق عبادة زواجيب والله من تفرضي عبادة كذا الصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك ثانيا عبادات مستحبة عبادات مستحبة, مستحبة نعبادة زين أو بندكيز نوافل, نوافل نسونا شريع من بندكيز أو utapata لو كفاني أو تباتى ثواب لكن حوالت مذانب كوكوسا كوزي فاني وسبابه كو كو كو كو واجب واضح كأن عبادة باعتبار حكمها تنقسم لقسمين مستحب واجبة ومستحبة. قيما هي تعريف لتجاج الشيخ الإسلام ما شاء الله جمع جميع الأمور. إما كسانيا أقسام العبادة مع قيد العبادة كل شيء تقسيم أو تعريف جميل جدا. ثم بعد ذلك مقدمة يجينا أو جنب مهم قبل كوanza نتاقطون جزء. أمبا مهم وسنا أو هي مقدمة نقوم العبادة مرادفات العبادة مرادفات العبادة مرادفات العبادة يعني ما جينا من جنة كشريعة عبادة عبادة ينما جينا كذا كون يدليل آيات أو ما عن بعض المتاجة ما ديناها يجيوها معنا لكن هي هي العبادة زنيت ومترادف الترادف هو اتحاد المعنى والتعدد الكلمات في المكذا معنا لكن موجة هذا يسمى الترادف عند أهل البلاغة في علم البديع يسمونها المترادفات أو الترادف كونزكونا العبادة إلونجنا لك ذي لهوجة كونشريا الحسنة الحسنة إنما نأكل عبادة ما جينا عبادة الحسنة فيلا العمل الصالح فيلا فيلا الصالحات بلا بلا الدين فيلا فيلا البر ذي لذي لغويت <تحدث> وتنا التقوى نعمشو القربة زلت هذه المجينة العبادة المجينة العبادة وإذا كسكية موجة تقعيز مصطلحات دوما ناكين عبادة هذه كلها من ترادف الكلمة ميشو كماليزية كماليزية مقدمة لا أن العبادة ليس بمستوى واحد العبادات تتفاضل العبادات تتفاضل عبادة زبتانة زبتانة كدراجة كفضلة كفواب نا الله سبحانه وتعالى عبادة زوتك وكييني حبيبه أنا زبانة عبادة زوت لكني كنا ززيل أحبها أحبها ها زي إذا زايد أليس كذلك؟ نعم. إذا العبادة تتفاضل بثلاثة أسباب. إذا سبب تاتو زكينجيا كل العبادة هو فن العبادة كبرك كل اللي قنينة. العبادة تتفاوض بثلاثة أسباب أو أمور. هذه سبب تاتو إنه إذا سبب يش العبادة كل اللي السبب الأول محبة الله سبحانه لها. إجيتاجي كوني شريعة كم ب الله أبين ده إلهيا. محبة الله لها. الله أنسى ما أبين ده جنبو فلان. و كيف كوني دليلك الله أنا أبين ده جنبو فلاني. يوه هي وإنا بين ده زايد فيقولي الله سبحانه وتعالى. أو متوه الله عليه وسلم حديثي عبادة فلاني. الله الله بسيجوا هيوني بورا لذلك في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود الله يحب جميع الصلاات لكن صلاة داود خاص أحب إليه ويحب جميع الصيام لكن صيام داود أحب إلي كل قصيام يومين جنة هذا غير وفي الصحيحين أيضا الحديث عائشة الله أن تمسى صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الدوامها فصفة الديمومة نك كأسباب يكفان يا العبادة أحب ذلك زيد كل قين جنة الدوامها وإنقل وهو صفة الديمومة فالله يحب الدوام مع القلة حتى كمان كده لكن تدوم عليه هذا أحب الآمال وفننشي العبادة نجينا والقرنى وصل فيه محبة الله فيه محبة الله إن سبب يقانسك وفضليش عبادك وليكوا نجينا السبب الثاني الأمر والطلب نجنب لي أمريشة نشرية إتاك تفهم فكلما تاكد الأمر بالعباده فهي أحب من غيرها كلا جامل ليكيا كتي لوا مكازو الشريعه اللي مامرشها امر يا يعني حتما تاكد يعني ايجاب كلا جامل الشريعه اللي كل لازمش أمر يا لازما بس جوا هيله يواليل اللي لفرافي ولكم لزميشوا نبارة كو الله نالPENDZA لذلك الحديث القدسي عند مسلم عليه الصلاة والسلام وما تقرب عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه مما افترضته عليه فالفريضة يعني الواجبة الواجبة وهي فهي أحب إلى الله من النافلة. وسبب جاني للأمر والطلب فيه. أما النافلة صحيح طلبة ورغب الشريعة لكن ما أمر أمر تأكيد أمر إيجاب هكذا. ووَزَقُ فَنَيْشَ عِبَادَهِ لِيَكُوْجَ أَمْرَ يَتَأْكِيدَنَ إِجَابَ أَمْرَ إِسْتِحْبَالٍ الَّذِكْرَ ذَلِكَ هِنِّي بَارَةٌ كُلِّكُمْ نَافِلَةٌ وَاضِحٌ نعم. Kwa ibadah ziko mustawah wahid. Sababu yamishu atatu, tatafadal ibadah ayda, sababu yata atatu, althawab. Zikru althawab fiyah. Zikru althawab. Kullama kana althawab al-mutaratibati alayha a'adham, kullama kana afwal. Killa zikitajah thawabu kubwa kwa ili ibadah, killa ikyo ni niborabu li kwa هيا ندوم مambo matatu ulama hayataja fi tafwil al a'mal wa tafwil al ibadat wala ghayr wadih tay sasa wasil al qiraa anza tu manzala fawna jawabu shaykh al islam eh fa وَاَشْهَدَ لَا إِلَا هَا إِنَ اللَّهُ رَحْتَ بُلاَ شَيْفَ لَهُ وَاشْهَدَ لَمُحَمَدٍ عَبُّ رَسُولًا مَا بَعْدٍ قَالَ شَيْتُ إِسْنَ مِنُ تَيْمِيًّ يَتَوَحِمَ اللَّهُ بِيْتَابِهِ الْعُبُرْدِيَةِ Pili jawabi on this soal Pili jawabi on this soal Al-ribadat Dia ismun jam'i'un Di أمور لما قال اسم جامع جامع لماذا؟ العبادة اسم يجمع ماذا؟ يجمع جميع أفراد العبادة اسم جامع لجميع أفراد العبادة العبادات القولية والعبادات القلبية والعبادات الجوارح والظاهرة والباطنة وغير ذلك كويض التعريف فوبي لكن سبحان الله جمع معاني كثيرا نعم لكل ما يحبه الله ويرضاه إذا نزل أركان العبادة الاثنين المحبة والرضا وهذا هو قيد العبادة تقيد العبادة بركنان ركن بيلي زكي ركن أكوانزني غاية المحبة كما ذكرت في السمة ركن بيلي نغايته الذل نهيز قيد بيلي تعريف يحبه الله ويرضى حيز القيود نعم سأركان لما نشأ قيود قيد زي تعريف فكل ما يحبه الله ويرضاه، هيدي قيد هي تعريف يقون العبادة، كل ما ي... أو ضابط قيد ما ضابط، الضابط العبادة ما هي المحبة والرضا، إذن الضوابط زعبادة أو قيود زعبادة، من الأقوال منين الأقوال الظاهرة باللسان والأقوال الباطنة أقوال القلوب، نقول يوما شسما منين؟ تصديق القلب وإيقان القلب إنه قول القلب والأعمال الباطنة زناني والظاهر نزنج فجمع جميع افراد العبادة التي تدخل تحت اسم جامع له وهي العبادة نعم فالصلاة قال رحمه الله فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصد الحديث وأداء الأمانة وبر الوالمين وصيلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للأطفال والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وأبن السبيل والمفلوك من الآدميين والبهائم والدعاء. نعم هذه عبادات تلاحظ زوجت تقول أن عبادات زجوارح ظاهرة عبادات ظاهرة للجوارح ثم ذكر أقسام أخرى للعبادات نعم و والدعاء والطاعة وأنساب ذلك من العبادات هذه عبادات قوليّة هذه عبادات قوليّة باللسان ثم ذكر أعمال القلوب نعم وكذلك الله ورسوله وخشيت الله والإنبات إليه وإخلاص الدين له والصبر له وشكر لنعمه والبغض لفضائه والتوكل عليه والرجاء لرحاته والخوف من عذابك وأمثال ذلك هي من العبادات بلا شك هذه كلها من أمثال أو أقسام العبادة الذي أمثال العبادة الذي ذكرها شيخ الإسلام مكزان قال يا زوات الأعمال القلوب أعمال القلوب وهي مهمة جدا نتولى تاجة درسه قنيد درس إلى فيتكوامبا أعمال الأصل تقسم الأصل أن جنس أعمال القلوب أفضل من جنس أعمال الجوارح. تكسيماً يما درس إلوفيتا علماء سما جنس الأصل أن جنس أعمال القلوب أفضل من جنس أعمال الجوارح. قوي وهاي بيجي كم بقولكم أفراد بين أعمال الجوارح زي بورك بعض أفراد ما في مشكلة نتكلم عن الجنس سي أفرادها. إذا كان بعض عمل بلتاته نبورة زجوارح كوليكو زا قلوب لكن ما الأصل؟ نكوان بعمل زمويو نبورة كوليكو عمل زا زيونغو فانجي شيد دليل على ذلك؟ قال أهل العلم بل دليل يكين كونيشه أن أعمال الجوارح إذا فقد أعمال القلوب عودي ما أثروه أو قل عمل زجاره وكذفانيا بلا مياء بلا مياء زنامانا متفصالي مي هنا قشع ميواك وكتولي صلا بس أمينا ما أمينوك ميوا هو معروف ما أثر أو قد يُعدم أصلا أو كي بتكار مثارتك ونثارتك دوجا هذا يدل على أهمية أعمال القلوب على أهمية أعمال القلوب نعم. قال رحمة الله، وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمطية له، والذي خلق خلقا لها، كما قال الله تعالى، وما خرج الجن والإنس إلا ليعبدون نعم، لا, لا شك. الفسّام مؤلف أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له. والمرضية له ذي القيد الزكميل المحبة والرضا المحبة والرضا لا بد أن توجد كل عبادة ذي القيد ميلي المحبة للعبادة وللذي أمر به ويبند عبادة نقول لو يمرش أم بهله الله نمت يوماتك ليش كذلك هذا هو نوامريش عبادة كيف وكيابودو ويبند إلي الصلاة ويبند إلي الصلاة ويبند إلي الصلاة ويبند إلي الصلاة ينمانا محبة والرضا نورذيه نرود كوني حال العابد ويناراذي ويريذيه لكن وكيو وطالت الموجة بلا ينجين يباده آمين أبانا صلّى لك إنك سولي ويعني كار يعني عنده كرب صلاة ما يرضى لها عنده حرج وضيق في قلبه ما ينفع هذه العبادة تعبد على رضا قلب أو هو راض بالعبادة لكن ما لها محبة خلص أنا أعبد الله لكن لا لا أرجو شيء ولا أخاف شيء واضح لا شك هذه من التقصير wa lazim patikane mwa mil al mahabba wal ridha allati asama allati law allati khuliqa aw khalaqa al khalqa laha hiyo ibada ndio lengo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia wajawake Allah subhanahu wa ta'ala jamii akakanusha kwa mba kwenye matendo yake upuzi wal abatha afahasibtum anama khalaknakum abatha he madhania kwa mba sisi tumewaumba hakuna malengu eni kwa upuzi mjimukai hapa mule mune mufe la makulikuna abatha tumewa umba kwa lengo liraya mahu abatha hakuna katika al, Allah, al أحسب الإنسان أن يترك سوداء أنا دام أنا ذنيا أنا أعونا بعد أكومب وتواج وريب فأني لا تؤمر وتنهى لأنك عبد لله سبحانه وتعالى كيف أكومبك يكروك روك وأنك تجزى تجزى الدنيا تومبك واللغو حكمة الله اليونكان نعنى العبادة لذلك الله سبحانه وتعالى جميع أفعاله حق سبحانه وتعالى خلقنا لأجل تحقيق الحق سيسة مهمة قواجيل يكتكليزة أو قي حكيكشة حق لأجل تحقيق الحق لأجل تحقيق الحق لأجل تحقيق العبادة محبوب لله محبوبة لله niya mamwa yana upendiza ko Allah subhanahu wa ta'ala ni mahbubatun lillah ima bitansis kwa kutajwa kapsa Allah na penda kituflani caibada aw ni mahbubatun lillah bitansis ala mahabbatil abid kwa Allah ampenda munyek wabudu yotamayla minkujek sharia atansis ala mahabbatil abadha kama tumil kalimatani حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان في اللسان ثقيلتان الميزان المهم قال حبيبتان إلى الرحمن فنص على أن هذا الكلام يحبه الله ويقول العبادة محبوبة لله إما بالتنصيص يتاج ويوازيك شرية ويقول الله أنك في أنت عبادة فلاني أو سينجينا هجاء بالتنصيص على محبة العابد <تضحك شيء دي> الله أن بين إن الله يحب المتقين. الله يحب المتقين سبحانه وتعالى. واضح كتاجي ما حبائك وتشجمون. فهذا تنصيص يا يولي عابدا ويفعل العبادة. قنينا من بينه هو متقي. ليش الله؟ لأجل هذه العبادة التي تسمى التقوى، لذلك هذه الأساليب زكية شرية زنا كوجكوس محبة الله كنيل عباده. أما استدل ثم استدل بقوله تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون هي آية علماء سمن دليل على أن أفعال الله كلها حكمة هذه الآية تدل على أن أفعال الله كلها حكم أكون عبث ولا جهالات ولا غير ذلك الله سبحانه وتعالى سيما وما خلقت الجن والإنس سكوب مجيني نبي أدام إلا ليعبدون إلا نكو اللي ينقوغاني موجيتون ليعبدون ليعبدوني إلاني ونيبود ميني فكيعم ليعبدوني بس ما لن يكون بواسيسين لكم تكسية عبادة الله سبحانه وتعالى <تصفيق> فالله سبحانه وتعالى خلقنا لهذا الغر لكن المشكلة وضوح هذا الغر الذي وَإِلَّا illa kila manadamu kimwambia kwamba meemum ba kuja kumwabudu Allah lesi يقولون يعبدون الله لكن لما جهلوا معنى العباده لما جهلوا معنى العباده ولipokuwa ni wajinga hawajui dhanna anna l'ibadha ni shirkiyata na kwa hivyo iku muhimu sana watu kufahamu maana ibadah na huwa lo tuambisha tumwabuda ta kuwabudhi vipi kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alpo wa ma khalaqtu aljinna insa illa liyabudun, illa waniyabudu hakutwacha hivyo kwa sababu Allah sema illa nikumuwabudu kwa hivyo mingi ta kuwabudhu hivyo mingi ta vile ntafala free hivyo baada kutuambia malengue, kutuumba, ya kutuambia malengo ya kutuumba akatuletea mtumi kutufundisha kuabudu kisha akatupa kitabu cha mshia hizo ibada ibada kadha ibada kadha kwa hivyo mtu asiseme hapa kumetolewa ruhusa bwana kitu chochote na ibada la liabuduni alafu kuna nususu kadha zimekuja kueleza ibada nini na ni vitu gani isitoshe akatutumia na mtumi kuja kutufundisha mpaka namna ya kwa mtasema basi yeye ameatiwa fria buda takalo la sikia tu kwamba bana uhuru wa kuabudu yeye yuko huru kama mnyama na mnyama pia huabudu aisi kadhani vale? lakini bila kitabu na yeye ana kitabu umeletewa kisha ukwambia kuabudu utakuwa vipi huru kuabudu na una Quran ni winga si winga bila shaka ana jahil kwa sababu kama anga liko leo umeachiwa uhuru wa budu utakalo dini utakayo haina faida kuleta Quran سيكلام تركي نقياتا كوا بدو متص مجناتا كوا لكن لما أنزل القرآن، قرآن التلبة هو هي إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Yoyote atakayekuja kukutana na Allah siku ya na dini nyingine si Uislamu huu aliotuachia mtume Muhammad basi ajue ni katika wale wa hasirika mambo leo patupa leo kwa taislamu taha ilahe oh, ilaetafanyale baba eh eh waislam eh sote tuabudu Mungu mmoja hakuna tofauti yoyote tuabudu Mungu mmoja sallallahu -al alaihi wasallam ha yulai juhala tawajua maana ibada ni هوا يلقي كامه، قام بأي قرآن إن ده نكونا آية زكوتوفنديشا مولاة توا لذلك إن مهم، عموم هي آية، إسقهوري، إلا ليعبدون، ثم الله سبحانه وتعالى بين العبادة كون ينصوص أخرى كثيرة، ثم بين العبادة كبيئة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك. علماء سمع ذي الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية مراد منهم وغاية مراد بهم هنا ما لنقم أقول يكون بهم هنا ما لنقم أقول يخلق الخلق الغرض الأول خلق الخلق لغاية منهم يعني مراد منهم Amewaumba viumbe kwa lengo alilokusudia kwao wao, awataka wale viumbe wahakikishe hilo lengo. Kwa hiyo jambo la kwanza Allah kutuumba sisi khalaqana lighayatim minna limeambatana na sisi hilo lengo, Liku kwenye, kwenye nafsi zetu limefungamana nalo lengo lenyewe. Wazi, ndio minna minhum. Yaani lengo la kwanza la kuumba sisi limetuambata na nafsi zetu. Nalo lengo gani? Lengwa gana mituumbwa tulihakikishe kwenye nafsi zetu Ma'rifatu Allah Wal'amal Bimuktava Thalika al-ilm Hili do lengwa la kwanza laweku umwa Umeumbwa kuya kumjua mwala wako Al-gharadu al-awwal Min khalq al-khalq Nani lengwa mbalukuwa mba Allah Takasisi tulihakikishe ni ma'rifatu Allah ni kumjua ye Kumjua Allah subhanahu wa ta'ala Baada ya kumjua والعمل بمقتضى ذلك العلم نكوتين دكولنجان أنه يوزل صمك وسم لاق هذا هذا غاية منهم مننا من الخلق واضح هذا الغاية الأولى غاية منهم من الخلق يعني إنه ما ناكل الله سبحانه وتعالى سما الله الذي خلق سبع سماوات وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ Kisha? لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط في كل شيء علم خَلَقَ لِتَعْلَمُوا خَلَقَ لِتَعْلَمُوا here on the gaya lengo gaya min arada allahu minna an nata'allam so you na ujinga chuhal and the Allahul ladhi khalaqa sabah samawati wa min na ardu mithalawun. Limadha? Ami umbambinguna arda Limadha? Lita'alamu ili vi umbe wa juhwe wa mjuhwe mulabaw. Anna Allah ala kulli shayin qadir ujuhwe kwa mba Allah kadir ala kulli shayin. Ujuzihu utawawabi. Ujuzihu utawpata vipi. Utawpata kwa kujisomesha. Nakujifundishi. Angusha dukwa ala kufungwe mdoma ule. Hakuna mambuhayo. Hakuna mambuhayo. Ni utoke. Uwende kwenye hila ilm. Umso me mwala wako. Kwa hivyo ujube. Hathi hiyayatun min Allah. Minka. Kwa kwe. Ame kutaka hilo ujube. Kwe kete sasa usun mambu mingina. Unawe kutaka. Ruke uku kuru ka uku. Kishota kujako elewa. ilm ilmu. Alilmu anillahu yatawuna khabarina ayomu nye. Hili njamo lime kwa thanawiyatal na maana. شغلي كهندوام بي أو حتى هجيوه هندوام بي أو زين تؤنام بي أو ثم بعد ذلك إيش الفائدة كهذه الأوراق؟ ومس ومكانام بي ومتفتح كرتاس تقرأ وتفوتة، وأنت ما تعرف الله، شو الفائدة من تعلم هذا العيب؟ فانتبه بارك الله فيك، أولويات فيه Lita'alamu anna allaha ala kulli shayin qadir. Ji uliza nafsiya ko mada ta'alamta anillah. Ume jifun li kuhusu Allah. Lafga mo nye jidibu. Vem mo nye ma? Baada ku Allah. Wal amalu bi muqtada dhalika al-ilm. baada ku jidibu Allah. Ume tenda kulingana nahi ulmuyako. Al-yong bil-lahi كم من المسلمين يعتقدون في الله اعتقادات خبيثة فاسدة. منهم يعتقدون الجهمية جهم. من المسلمين من يعتقدون التعطيل تعطيل تماما لصفات الله لا سميع لا بصير لا علِب. صلى الله العافيه السلام. من المسلمين من يعتقدون الجبر وأن ذات أفعال العباد ذات أفعال الله والعيام بالله. من المسلمين من يعتقدون الحلول؟ النديت إسلاماً إسلام. يعتقدون أن الله حال هنا، حال هنا. حاضر. والعياذ بالله بذاتي بذاتي. سيسيندوا علمه عن الله. هو مثل هو مبيو تمر راكص فرعج كيف يعتقد اعتقاداً؟ هو, هو يمت ما عمل بمقتضى علمه والأصل أنهم يعملون بالجهل. يعملون بالجبل فالأمر خطير إخوان الله خلقنا لغاية منا الجبل أقولanza جبل لغاية مراد بهم بالخلق ما هو منهم بهم الأمر الأول غاية مراد منهم يعني من الخلق الأمر الثاني نخلقنا لغاية مراد بهم بالخلق يعني متعلق بهم ناينيني وهي مجازاتهم Yambo lilofungamana na nini? Ni ili ende awalipe mujazatu at-ta'i minhum wa muakabat al-ansi minhum. Haya malenguma wile sisi kuumbwa. kwanza tumiumba, tuje tumsome Allah tumjue, tufuate. la pili, ni tumiumba ili Allah ajye atulipe sasa bada kufanya. Ule muema amlipe mema na ule muovu amlipe maofu. wa. Hakuna hakuna la tatu we jua umeumbwa taduru haula hadhain alfalaki kunazungikea hapo sasa ishi wewe miaka utakayokuishi lakini ka ujihasibu nafsi yako madha taallamta ani la hiki kiwango cha elimu leo nacho kuhusu mola wako na kuhusu si zake na matendo yake na majina yake waridhika nacho kiwango hiko? na ukajiona ushamuelewa mola wako ushamjua jiulize swali نايكي وا هوجم سما ملاعقك وشوت ماذا ت ماذا تخطط وابن عنيني حتى تستدرك نفسك بقا وتدرى كنفسك سكنت وكسم ما ما من هذا الدنيا نباده جت كليزة أمر الله لتعلموا فعلم أنه لا إله غير ذلك من الأوامر الشرعية ويبقى هي أن ما يتعلق بخلق الجن والإنس نعم وبها. رحمة الله وبها جميع الرسل كما قال أمم الله ما غيره وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم نعم وبها يعني بسبب العبادة أو بالعبادة أرسل جميع الرسل لماذا أرسل الله جميع الرسل؟ Ametuma Allah subhanahu wa ta'ala Mitumi wote Kuja kulingania ibada Watu hawajui kwa abudu Mpaka mitumi waji Watufundishi ibada Wabih Hakusema Ila liabudu Sasa nende ni duniani Itahidini kila mtu niabudu na mutaka Ametumbia hivi La Arsala lana muallimin Wamurshidin Kwa mundhirithi Alitutumia watumi viumbe kuja kutufundisha Sio akathaku tuambia Ijitahidu fanyeni jitihadi zenu muniabudu La la au ni kwa akili zenu Au kwa zanna zenu Au gairi dalik. Ameleta vitabu akatuma na mitumi Malengo nini kutufundisha sisi ibada Kwa hivyo ndo akasema arsa jamian rusul Yani biha bila ibada Kuja kutufundisha sisa ibada Sasa muislamu anaifahamu hili Unauna uuzuro kusoma? Kutosoma wallahi ino aslu wa bala ya zoki. Ujinga. Allah. Ni kitu cha majabu. Manake hawe umesoma kwamba Biha. arsal Allahu jami'a rusul. Allah mituma mitumiote. Kwa hivyo hapa muislamu wanafahamu kwa kwamba Hakuna ibada yoyote itakuja. Kwanjia ingine. Kwanjia nani? Mtum. Ndomana ukiwauliza hawajama. hawa uki, ala hii. Ukasirika bana kila kitu ambapo mtume akufanya ndo waifai kufanya eh hapo sasa umeshindilia msumari malpake umemdunga vizuri mawhibun wallahi jaribun kama eh mambo mangape mtume akufanya na ni ibada lazima afanye ndo hiyo ibada bana bora yao mazuri tu ya gulur kida lkwa wao jehaal maifun ibada maana yake la lao maana ibada wangefahamu kwamba ibada haitoki mpaka kwa Jiya ya mto muja na inan to mi Muhammad alaihi salatad. Fal Muslim yasal nafsa. Diye diye ibada. Inmito ko komto mi Muhammad sallallahu ahla sallam. Au la. Inmito ko komto sa sallam ahla sallam. Po kaya kabi ko nami bil. Hay ko mito ko komto kwa shekhe kwa walii ko sheikh ko ataka koa. بقي مني هذا. قال كما قال نوح لقومه، نوح عليه السلام، اليوابية قوم زاك. نسي نوحك يا إلى عاد قوم زاو. عليه السلام هذه الآيات ذكرت في الأعرف اعبدوا الله مالكم من اله غيره امبيه يا قوم zaki اعبدوا الله muabuduni Allah subhanahu amr بفعل العبادات بجميع شروطها وقيودها جد زداجا. وقال ما لكم من إله غيره همون جين مأبودي وإلا هذا نهي عن الشرك. فجمع بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك هي آه. لكن جمع بين الشيئين. الأمر بالتوحيد وعبود الله. ما لكم من إله غيره فيه نهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى أو نوح نوحق ومزاكير ما لكم من إله حمون موابود وموينجيني كحق أنا استحكي كوابود وكواحق موينجيني حمون غيره اسبق ونيه الله سبحانه وتعالى حقون نا هوا وينجينه تقو كوابود ويبي كتوابود لكنك وباطل وباطل بلا شك سيوك حق والحق عبادة الله وحده قال وكذلك قال هود إلى عاد أخاهم هود إلى ثمود أخاهم صالح إلى صالح وغير ذلك هود صالح شعيب عليهم السلام وغيرهم ولو أنبيا قوم زاوت نهي دعوة التوحيد الكجنون تموت نمتومي عليه الصلاة والسلام الانبيو يقول لما صلى للأنبياء في بيت المقدس واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله آلهة يُعبادون الانبيو ووليزي هاومي تومي تلو كتنغوليزيات ولكتنغولية قبل ياك aj'alna min dun min dunillahi alihatan yu'badu waljalia aw wallingania mu'abidhu wengine isipoku Allah wallingaliaa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam fastahiyitu nikauna haya min nurit tawhid al-qulqul yani tayari kwa shaqinai insha Allahona asare kwa hivyo mitume wote wamekuja kulingania da'wa moja tu da'wa moja عن الشرك لم تومي عليه الصلاة الصلاة في الحديث عند أبي داود وغيره قال عليه الصلاة والسلام إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءَ أَوْلَادٌ لِعَلَّاتِ أَبُوْنَا واحد وَأُمَّهَاتُنَا شتى إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءَ أَوْلَادٌ لِعَلَّاتِ سيسي نيواتوتو بيتومي نيواتوتو من نوغو كوابابا بأبيتوني ما يصوت ما مندي تفوت، أبونا واحد يعني توحيد صوت في اللي جانا نهني توحيد وأمهاتنا شتى نما ممزيتون تفوت تفوت يعني كلمتنا شريكة هو شريكة هابكون حلال حرام يلي هو حرامه وكم بيننا حلاله ويلي حلال حرام تفوت نزل أحكام ساس نزل الشريعة هيكم لو شتى نما تفوت يعني الشريع والأحكام زل أحكام زل عبادة زل فوتيان أما أصل العبادة كلهم لعوا إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى تقومها إن شاء الله هنا وقت ومكونا نكتفي بهذا تقود يكون لها شرح أيزة آيات في الدرس القادم ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر